ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِلَّ عَرْشِ مَكِيدٍ مُطَاعِنَ ثَمَّ أَمِيدٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْلُودٍ وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِيلٍ وَمَاهُ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِّهِ 117. وما هو بقول شيطان رجيب 118. فأين تذهبون 119. إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ